فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ طَالِحٍ يُكْفِرْ عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ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 فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأوفقوا خيراً لآفتكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ